يَكُونَ دَيْنَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُفْيَا عَلَيْكُمْ وَمُرْغُبٌ فِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ صُغُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تحلل تعاير الله لا تحلل تعاير الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آه البيت الحرام يذوعون فضلا يذوعون فضلا من ربهم وروارا واذا حللتم فصالحوا ولا يدمن منكم فماال قوم ان قدوك المعن المسجد الحرام ان تعذبون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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذ لَّقَوْا سَيَئِسَ وَمَاذُ بِه عَلَى مَنْ يَحُبُّ وَأَنْ تَسْقُطُوا بِالْأَجْلاَءِ وَهَلْكُمْ 16 أَن يَمْلَأِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ من سَلاَكْشَوْهُ وَخَشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْتَأْمِنُ كَمَا لَا فِيهِ لَهُ وإن احلل لكم طيبات وما لمستم من الجوارح فكلوا مما يسركم منه مما علمكم الله فكونوا بمن ما ام كن عليكم اسم الله عليه وَسَتَكُونُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ أي أَيَوْمَ يُحْمَى لَكُمْ وَنَبَاتُكُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُصَنَّاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُصَنَّاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْمُصَنَّاتُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِلَّا مِنْ غير مُفْسِدِينَ وَلَا مُتَخَبِّثِينَ لِأَحْبَارٍ وَمَن يَتَّقِ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَفِظَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْصَالِحِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَكُنْتُمْ إِلَى الْقَلَاتِ تُرْسَلُونَ رُجُلًا وَأَيْدِيَنَ إِلَى الْمَرَافِقِ فَأَرْسِلُوا رُجُلًا وَأَيْدِيَنَ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْتَحِنُوا أُسُكُم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 أَوَلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا أَنَّ مَسْكَنًا مِنَ النِّسَاءِ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَأْوًى فَتَأْنِسُوا فِيهِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَا تَنفِرُوا لِقَوْمٍ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَٰكِنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَنَصْرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ آمَنُوا لله ولا مِن عِبَادِهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ يُحِبُّ اللَّهُ مَن يَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ وَلَا يَبْغِي الْمَنَّةَ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَى اللَّهِ تَظْلِمُونَ يعذلهم واظهبر تقوا واتقوا الله ان الله قدير بما تعملون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم والذين كفروا وتجدوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم مؤمنين إذ فَإِنْ يَبْتَغُوا إِلَيْكُمُ الْأَيْدِي فَتَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَبَىٰ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا كُفُورًا إِن وَعَدْنَا مِنْهُمْ إِلَّا عَدًّا قَلِيلًا وَقَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ أَصْنَامَنَا وَأَنَا مِنَ الرُّسُلِ وَعَنْكُمْ رَسُولٌ وَأَقْرَبْتُكُمْ وَمَا قَرَّبًا حَسَنًا لَأَكْثِرًا مِنَ عَنكُمْ لَأَكْثِرًا مِنَ عَنكُمْ سَيَأْسَفُ الْقَمَرُ وَالْعُذْرُ لَنَا جَمِيلًا وَلَا أُقْبِلُ لِنَمَةٍ جَنَّاتٍ تَجْنَتُ صَدْرِين فَحْكِمَنَّ الْأَمْرَ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبما وَأَنَّ مِنَّهُم مَّن وَجَعْنَا قُلُوبَهُ آسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا حَائِمَةٌ إِلَّا قَلِيلًا منهم ضَاعَ عَمَّا نُفِّخَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّنَا نَقَرَا أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَأَمَّا مَنْ تَزَكَّى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ قَلَّى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى إِلَى يَوْمِ يَقَامِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ هَلْ نَكْتَابُ قُرْآنًا أَمْ نُسْوِلُ لَنَا بَلْ نُذَكِّرُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَطْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ نُبَيِّنُ لَكُم كَيْفَ عَمِلَ مَن كَانَ يَطْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ ويعفو عن كثير هُدًى لِلنَّاسِ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ يهدي بالله من اتبع هواه انهم سبل السلام ومنخرجهم من, من الظلمات الى النور باذنه ويهدي من, ويهدي من الى قرات المستقيم لا فقدفر الذين قالوا ان اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ مَنْ مَرْيَمَ فَالْتَمِسُوا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ كُنْتُمْ آلَئِكَ هُوَ الْمَسِيحُ حَبْلُ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا قُلِ اللَّهُ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَ الْيَهُودُ نَصَارَى مَثْلُ أَبْنَاءِ مَاءٍ إِنَّ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ الْقَوْمَ بَغَيْرِ حَقٍّ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّن مَّنْ خَلَقَ يُؤْصِرُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ وَيَعْصِمُكُمْ مِنَ الشَّرِّ انتقونا انا من بشير و نذير فقد جاء بشير و نذير و ما شيء من قديم وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْهُ لَكُمْ قَوْمَ قُلْنَا إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ جَعَلَكُمْ آمِنِينَ جَعَلَكُمْ آمِنِينَ أَوْ جَعَلَكُمْ مَلُوكًا اَسَاقُكُمْ مَا لَمْ يُفِكْ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَنْفَدُوا وَلَا تُرْفَدُوا عَلَى أَدْخَارِكُمْ فَقَدْ خَاسِرُونَ أُولَئِكَ مَا فِي النَّارِ خَالِدُونَ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ لَا يَمَسُّهُمْ قالوا رجال من الذين يخافون انعم الله عليهم ولن يدخلوا عليهم نبادا فاذا دخلتموه فانكم غايبون وعلم الله فتوكلوا انكم ثم مؤمنون قالوا يمعك ان ما لن ندخلها ابدا ما دام فينا ان ند وربك فقاتلا اننا هنا قاربون قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي وَأَخْرَقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ فَاسِطِينَ ۖ وَلَقَدْ إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيمُونَ فِي الأرض وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَلَا أُرِيدُ لَهُمْ رِزْقًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُزَكُّوا وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُضَلُّوا وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَا إِنْ بَطَشْتَ إِلَيَّ يَدَكَ تَقْتُلُنِي مَا أَنَا بِبَاطِئٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تبور. بِاسْمِكَ وَاسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّعِيمِ وَمَالِكَ جَزَاءِ اللَّهِ تَطَوَّعَ لَهُ نَفْسُهُ وَطَلَبَ أَخِيرَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَجَاءَ الصَّلْوَى غُرَابًا يَبْحَثُ في الْأَرْضِ رِيحًا كَيْفَ يُوَالِي سَوْءَ أَخِيهِ وَلَا يَا وَلَتَا أَعَدْتُ أَمْ أَكُونُ مِثْلَهَا لَلْغُرَابِ فَأُوَالِي سَوْءَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ حُلُمًا لِلَّادِينَ مِن اجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِى اِسْرَائِيلَ اَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا لَكَمْ أَمِنْ مَن قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَا مَاتَ كَأَنَّمَا أَحْيَا مَاتَ وَرَدُّونَا بِالبَيِّنَاتِ فَمَا إِلَّا كَثِيرًا مِنْهُمْ ضَلَّ غَالِقَةً فِي الْأَرْضِ مُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ ان يقتلوا او ينقذوا او تقطع ايديهم واقدمهم من خلاف او ينقومون الارض ذلك لهم ثيابات الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَعْدِ أَنِ اتَّبَعُوا وَعِنْدَ الْعَذَابِ تَطْغَى الْأَنفُسُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ وَجَاهِدُوا في سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَمِنُوا لَمَا كَانَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ جَنَّاتُ نَعِيمٍ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي يَسْتَجْدِي بِالنَّارِ يَسْجُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ ما قبض بل منهم عذاب اليم يريدون ان يفاجو من الله وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ذالكَ وَالسَّارِخَةُ فَصَقْعًا أَيَّامًا تَذَاقَ أَنذَر بِمَا كَذَّبَكَ لَمِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تابَ مِنْ ذنبِهِ وَأصلحَ فَإِنَّ اللهَ يَتوبُ عَلَى النَّادِمِينَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَمْلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَمَّنْ يُشَاءُ يُبْدِئُ مَنْ يَشَاءُ وَيُؤَخِّرُ لَمْ يَتَأَخَّرْ لَهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَنْهَرُ وَصُولُهُ لَا يَحْزُنُ كَٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ قَامُوا۟ ءَامَنَ مَّا بِأَقْوَٰلِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يَصْنَعُونَ مَا يُؤْنَى لِلْكِبَرِ كَمَا يُؤْنَى لِصَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا تَخُذُوهُ وَإِنْ لم تؤتوه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 فَمِنْ نَّعْمٍ مِّن كُلِّ أَشْيَاءٍ لَّسُوفْ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمَ كَمَثَلِهِمْ بَيْنَهُمْ بِالْإِثْمِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو نِقْمَةٍ مُصِيبٍ وَكَيْفَ يُحْكَمُونَ وَإِنَّهُمْ مُتَهَوِّرَاتٍ فِيهِ حُكْمٌ وَمَنْ لَمْ يَتَوَلَّ عَنْ ذَلِكَ فَمَا أُولَئِكَ كَلِمٌ مؤمن انَّ الله أنزل التوراة فيها بدلا من النور يحكم بها الذين أسلموا الذين يعبدون ربانيون والأحبار يرن باليون والاحبار بما تحرفوا من كتاب الله وكتموا على الشهداء فلا تخشوا مما يخشون ولا تفزعوا باياتي كما ظلم قومي ومن لم يحكم بما ان الله فاولاء ان هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها من نفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص قُلْ تَقَطَّبَ قَدِ انْتَهَى وَكَفَى وَكِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَ ثَمَّ عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِمَا تَبِعُوا مِن بَعْدِهِمْ وَأَنزَلْنَا وَمَنْ يَحْكُمُ أَنَّ الْإِنْجِيلَ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلَ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 يُؤَلِّلُ جَعَلَنا مِنكُم شِعَباً وَمِنها فَا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُم فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا إِنَّ اللَّهَ لَيَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَمْشِي اللَّيْلَ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَلَا تَسْمَعْ أُذُنُكَ اهْمًا وَمَا تَذِينُ أَهْوَاءَهُمْ وَأَخَذَهُمْ أَن يَفْتِنُوا عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاقِدُونَ أَفَحُكْمَ الرَّجَالِ يَتَّخِذُونَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حكما فِي الدُّنْيَا مَنْ دَعَوْنَا أَمْ يَا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ دَ بعض وَمَنْ يَتَوَلَّ مِنْكُمْ فإنه منهم وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنزَعُونَ مَا سَرَعُوا فِيهِ يَقُولُونَ نَحسًا يَقُولُونَ نَحسًا أَأَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِفَتْحٍ أَوْ أَمْنٍ يُثْبِتُونَ عَلَى مَا أَشْرَوْا فِيهِ آثَامَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَقُولُونَ لَئِنْ آمَنَّا أَمَنَّا لَإِنَّنَا لَمَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ عَادَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امْن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ فَأَنْتُمْ فَإِنَّ لَامُ لِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَبِاللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَبِاللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سبيل الله يُجَامِعُونَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يُقَاطِعُونَ نَوْمَهُ لَئِنْ كُنْتَ ظَنَنْتَ أَنَّهُمْ يَخُونُونَكَ فَإِنَّهُمْ يَخُونُونَكَ وَمَنْ يُخَوِّنِ اللَّهَ يؤتيه من يشاء والله إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حُبَّ اللَّهِ مُغَالِبٌ يا ايها الذين امنوا لا تسخروا الذين لا يؤمنون لعلكم تبغضونهم وهم يبلغونكم السلام من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكهاره اولياء قُلْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِلَىٰ مَا أُمِرْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَقُومُوا هَدْوَاً وَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ لَكِتَابٌ أَنَّهُمْ كاذبا تنقمون مما اناء امنا اما الا امننا بالله وما انجل الينا وما انبل قَوْمَ دَاوُدَ إِنَّا أَسَرْنَاكَ فَاسِقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ بِشَرٍّ مِنَ الذَّلِكَ مَسُوبَةً عِندَ الله اللعن الله وخطا على اني وجعل منهم الفرقد والخلالي وعبدوا الطاغوت اولئك شر من كانوا واضل وان سوائ وَإِلٰذَا اُتُ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا الْكُفْرَ وَمَنَ ضَرَبَ خَرْجًا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ وَتَرَاكَثِيرًا مِنْهُمْ يُجَادِلُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَسْيِهِمُ الشُّفَى لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلا يَمْنَعُهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمْ إِثْمًا وَأَكْلِهِمُ الشُّحَّ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ يَهْدُونَ يَا اللَّهُ مَغْلُولًا وَلَن تَنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَقَالُوا دَيْنَا هُبْسُ قَصَرٍ نُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْسَ لِبَنِي وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا مَّنَعَهَا اللَّهُ أَن وَاسْتَعْنَاكَ بِالْأَرْضِ فَشَابَا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَمِنَّا أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَتَنْصُرَنَّا عَلَى شِيَاطِينِهِمْ وَلَأَبْقَيْنَا مُذَنَّبَاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن صُخْرِهِ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ فَسَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ وَاِنَّ اللَّهَ لَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا تَنزِيلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدُ الْمُكْفِرِينَ إِلَّا مَكْرًا بِالْإِلَهِ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ قَوْلًا وَنُورًا وَكِتَابًا فَلَا تَكْسَعُنَّ قَوْمًا كَافِرِينَ ان الذين امنوا والذين هادوا اصفا بيكون ونصرى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا سلاخ خوف عليه سلاخ خوف على المن ولا هم يخشون لَقَدْ أَخَذْنَا مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ مِيثَاقَهُمْ فَانظُرُوا كَيْفَ نُفَوِّضُ الْأَمْرَ إِلَيْنَهُمْ رُسُلَنَا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَحَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ قَرْيَةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ هَٰذِهِ قَرْيَةٌ خَالِيَةٌ ۖ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ شَيْءٍ ۖ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اصر الى عبد الله وربي وربكم إن الذين يشركوا بالله فقد حرم الله عليهم الجنة وما لهم من مأوى وما لهم من نار وما لهم من أنصار لا تقبل تسفهم الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من ايمان الا اناه وافل وان لم ينته عن ما يقولون ليمه الذين كفروا منهم عذاب اوين افلا يطوفون الاله ويستركون والله ربك الرحيم من نثيق ابن مريم الا رسول قد خلقت من قبلهم رسولا وامه مريم وَمَا نُمْنَعُ مِنْ فَضْلِكَ كَنَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ أَمْ ترْيِدُ كَيْ تَبَيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ كَمَا ان اتخذتم من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله العليم السميع العليم دُنْيَا أَهْمَلْتَ كِتَابَ لَا تَعْمَلُوا بَيْنَكُمْ غَيْرَ حَسَنٍ وَلَا تَسْتَبِقُوا أَمْوَالًا طَغَىٰ مَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِهِ فَادَاؤُوا وَعُسِبَ لِمُرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كانوا لا يتناسون عن منكر فعلوا رب السماء من يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لذي ثما قدمت لهم ان فطر ان فخف الله عليهم وفي العذاب هم خالقون ولو كانوا يمنون بالله لن نبي وما انزل اليهم استخذوهم اولياء يَتَّخِذُونَ أَوْلِيَاءَ وَلَا كَثِيرٌ مِنْهُمْ بَاتِعُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ مِّنَهُمْ مَّن يُحِبُّ نُفُوسَكُمْ وَلَكِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَحَبُّ مالك لامن منهم في السيسين ورهبنا ومن لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسل ترى احييهم تفيد من الدم ومن ما من الخطف يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا عَلِمَّا آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَغْمًا أَن يَدْخِلَنَا رَبُّنَا وَأَنُقْمَاءُ أَنِينٍ جِسْمَنَا وَنَعْمَلُ قَوْمَ الْخَالِدِينَ فَأَسَادَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ الذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا انيه الذين امنوا لا تحرموا طماعنا احن الله لكم ولا فتقد ان الله لا يحب المعتدين وكل ما رزقكم الله حلال طيبات وتقوا الله الذي تنتمون اليه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمن فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تقيمون أهليكم أوثثوثهم أو تحرير رقبة وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَطْرًا مُّصَلَّى فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ بُنِيَتْ لِلَّهِ فَلَا تَقْرَبُوا الْمَسَاجِدَ دُونَ الصَّلَاةِ فِيهَا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ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 انما ما يريد الشيطان ان يعذبكم العداواة والضراء اخلطوا والميس ويقصدكم ويقصدكم ان اكرم الله عليكم الصلاه كما انتم ثم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَسَّطَهُمُ الضُّرُّ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَمَن تَصَدَّقَ وَآمَنَ فَلَهُ أَجْرٌ كَبِيرٌ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا الهوى ان يضلوا عن الله ان نقم الله بشيء مننا ويدنلوا ايديكم تماله ايديكم ودماخكم ليحكم الله من يخاف بالغير ثُمَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْنَطُوا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ وَمَنْ قتله منكم فجزاء مثل ما قَتَلَ رَجُلًا من مِنْكُمْ مُتَأْنِياً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ إِلَّا إِنْ غَفَرَ لَهُ رَبُّهُ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ أَوْ تَصَّوَّرُونَ طَعَامَ الْمَسَاكِينِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ خِيَامًا يَدُوقُ وَدَالًا أَمِنْ عَصَوْاهُ أَمْ مَا كَلَّفَ وَمَنْ عَادَ فَإِنَّ تَقْدِيرَ اللَّهِ منه والله عزيز مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَحَمْلَ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَقَامُوهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُم صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ فِيهِ فَرْماً وَيَأْتِي فَلاحُ اللَّهِ إِلَيْهِ يَا أَللَّهُ مُنَزِّهَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ مِنَ النَّاسِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ وَالْقَلَائِدِ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 ما على الروح الا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تستورن ولا يستوي القبيح والطيب ولو اعجبك فتسو القبيح فَتَذَكَّرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ عَلَّكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلْ لَكُمْ تَسْحَقٌ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينًا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ قَبْلَكُمْ عِقْلًا عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ أَندَثَ أَلَهَا قَوْمٌ قَبَرَتْ سِنٌّ مَا أَقْبَحَ بِهَا كَاسِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن دَهِيرَةٍ وَلَا فَائِدَةٍ وَلَا وَقِيلَةٍ وَلَا حَامِلٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ لا لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فِينَا وَكُفٌّ في يُمْتَنِ ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ اثنان لواعد منكم او اقران من غيركم ان انتم ظالمكم في الارض فاصابكم مقيبه الموت تحدثون مما من بعد الصلاه فيقسم من وَيَقُولُ قَتَيْمَانِ بِاللَّهِ إِنْ نُرْتَدُّ لَنَسْتَرِي بِسَمَنٍ وَلَوْ كَانَ رَخَا وَلَا نَسْتُوكَ هَذَا اللَّهَ وَلَا نَسْتُوكَ هَذَا اللَّهَ إِنَّ مَا إِلَٰهًا مِّنَ الْآفِئِينَ فَإِن نَّقَضُوا عَلَىٰ أَنَّهُمُ اسْتَحَقُّوا اسْمًا فَأَخَاوَنَّ يَقُومَانِ مَقَامَ الْمُنَافِقِينَ فَأَخْرَجَنَّ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا لِلَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْضَىٰ مَآلُهُمْ فَيُقْسِمُ بِأَنَّهُ لَإِلَٰهٌ لَّهُ وَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمْ وَمَحْبَثِينَا وَمَحْبَثِينَا إِنَّا إِلَى اللَّهِ مِنظَرُونَ ذَٰلِكَ عَدْنٌ قوم الشهاده على وجهنا او يخاف او يخاف ان ترد ايمان بعد ايمانه واستقم واسمع والله لا يهدي القوم الفاسقين يَوْمَ يَجِدُ النَّاسُ مَا قَدَّمُوا وَأَخَّرُوا فَيَقُولُ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كِتَابًا وَلَوْ وَٱللَّهُ يُوحِى يَا عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ نَذْكُرْ نِعْمَتَهِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتْكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ٱلْكَلِمُ مِنَ ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا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 تُبَارِئُ أَسْمَاءَهَا وَالْأَبْرَقَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ تَخْسِفُ مِنَ السَّمَاءِ إِذْنًا إِنَّ عِبَادِي هُمْ لِعِبَادِي فَقالَ الَّذِينَ كفروا فَقَالَ الَّذِي لَكَ فِرْعَوْنُ مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُوحِيَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالُوا حَوَارٌ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَاءً مِنَ السَّمَاءِ انا الشعب والله المؤمن ان كنتم قالوا نريد ان ناكل منها وتظمئ قلوبنا وتظمئ قلوبنا ونعلم ام صدق قد قتنا ولكون عليها من الشهيدين قَالَ انْتَجِ الْبَأْسَ يَا مَرْيَمُ اللهم ربنا أنزل علينا عائدة من السماء إن تكون لنا عيدا تكون لنا لأولنا وآخرنا وآيتم يَغْلُقُ مَا وَأَنْتَ تَخَيُّرُ قال قَالَ اللَّهُ مَنْ نَزَّلَهُ عَلَيْكُمْ فَمَن لّيَسْفُرَ دَاكُمْ مِنكُمْ فَأَمِنُوا فَإِنَّهُ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا وَعَذِّبَهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ حَيٌّ قَيُّومٌ لَّا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ انَّهُ يُكَوِّرُ سَمَاءَهُ فَقَدْ عَلَّمَ مَا فِي النُّفُوسِ وَلَا أَعْلَمُ مَا في نفسك إِنَّمَا أَنَا عَلَامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُونُوا عَلَيَّ مُقِيمًا مَا دُمْتُ لَكُمْ لَمَّا فَوَّضَ لَنَا تَنزِيلُهُ فَأَنذَرَ طَائِفَةً عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِذْ مُعذَّبٌ فَإِنَّهُمْ عبادك وَإِنْ تَأْثِرُ لَهُمْ فَإِنَّ مَن سَاءَ الْعَذَابُ الْخَالِدِينَ قَالَ اللَّهُ مَا يَعْلَمُهُ سُعَدَ قِيَامُ لا هو لذل ما تنتجر تحتها الامواج الخالدين فيها ابدا قام يالله عنه ورب عنه ذلك الفوز العظيم لله هو السماوات والارض وما فيهن وَمَا عَلَىٰكَ سَيِّئٌ قَدِ الْتَقَىٰ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْكِرَامُ اسْتَمَعْنَا وَإِيَّاكُمْ إِلَى هَذَا الشَّرِيطِ وَيَعْقُوبُ كَلاوَةٌ مَضْعُوفَةٌ لِصُورَةِ الْأَنْعَامِ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا يُلَائِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ يا شا الله ولا فينا يجهلون